أي دفء ناعم يروي يديك أي حسن الله حيكسو وجنتيك أي بحر يا حياتي في هدوء ضماني شوقا سرى في مقلتيك أي دفء ناعي من يروي يديك أي حسن الله حيكسو وجنتيك أي بحر يا حياتي في هدوء ضمني شوفا سرا في مقلتيك أي حب فيه قلبي يتمدى لا يبالي غير ان يحا لن ديكي فخبريني يا هيام الروح روحا فيك يا ما بدا فينا غيريك اسمعيني يا ما لذ والبوح باوح يا اشتكي شوقا وعليك واسمعيني يا ما لذ والبوح يشتكي الشوق فمنك وعليك يا وميض الحب في دنيا شعوري هذه الألحان واهديها إليك يودي في ناينن يروي يدايكي ايو حسننا يا حياتي في ضماني شوقا صرا في مقلتيك